الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره الحمد لله الذي له ما وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما يَنزِلُ مِنَ من السماء وما يعرج فيها يعلم ما فِي في الأرض وما يخرج منها وما ي... وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ عَالِمِ الْغَيْبِ انكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا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 صالحات ليجِبَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فيه آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم والشهيمة على في وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ إلى صراط العزيز الحميد ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل مذيقكم اذا ذقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد مذيقكم اذا ذقتم كل مذق انكم لفي خلق جديد